وَأَوْ حَنَا إِلَ مُسَ أَن أَسْرِ بِععبَادين إِكُم مُتَّبَعُون فَأَرسَلَفِ الرَّعوونُ فِيمَدَِ حاشِرين إِهَا أُلَ إلَ جِرّمَةُ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِظُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ 114. فأتبعوهم مشرقين 115. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 116. قال كلا إن معي ربي سيهدين 117. فأوحينا إلى موسى 119. وأن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 110. وأزلفنا ثم الآخرين 111. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين 112. ثم أغرقنا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 114. قال هل يسمعونكم أَوْ تدعون أَوْ أو ينفعونكم أو يضرون 116. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 117. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم 117. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين 119. والذي هو يطعمني ويسقين 110. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحينين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 وَأَثْرِ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 113. وجنود إبليس أجمعون 114. قالوا وهم فيها يختصمون 115. تالله إن كنا لفي ضلال مبين 116. إذ نسويكم برب العالمين 117.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 فاتقوا الله وأطيعون